بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلا قادرين على أن نسوي بناء.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 إلى ربك يومئذ مستقر يلبؤ الانسان يومئذ بما قدم وأخر بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى عاديرا لا تحرك بي لسانك لتعجل به إن علينا جمعا وقرانا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العادلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة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 إنسان يترك سدا ألم يكن طفلا من من يمنا ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على ويحيي الموتى